فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين إن علما أفلا تتذكرون وكيف أخوانتم تعلمون الذين آمنوا ولم وكانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أما كانوا يعملون أولئك مات البر والبحر قد فصلنا آيات لقوم يعلمون فينبئهم بما كانوا يعملون نومن حتى نوتى مثل ما أوتي الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعاء يومكم ها قالوا شهدنا علاء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرعا